الوحدة الثانية الدرس الأول أجزاء الجسم واحد أهمية أجزاء الجسم لجسمنا الزاء مختلفة مهمة تساعدنا أجزاء الجسم على الرؤية والسماع والشم والضحك والجري. يوجد داخل جسمنا هيكل عظمي، ولهيكل الجسم عظام كثيرة، وعظم الأذن أصغر العظام في جسمنا. القلب عضلة، ويساوي حجم القلب حجم قبضة الإنسان، وللقلب أربعة أجزاء. في جسمنا رئتان نتنفس بهما، ويحتوي الهواء على الأكسجين، وهو ضروري للحياة الإنسان. في جسمنا عضلات كثيرة، والقلب هو أهم عضلة في جسمنا.